وَمَن يَقُنُّ مِن كُل مَلِلَانِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحَةً وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ أَنَّى بِيَلَّ أَشْتُلْنَكَ أَحَدٍ مِنَ الْنِّسَاءِ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 المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات الحافظين وجوههم والحافظين وجوههم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما